قُلِ اللَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إِنَّهُ كَانَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا لا وهو عند لي وللعفو مساء والله خلق كل ذلك فمنهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على رجلي ஓ <tell> மா لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا مُبِينًا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ